المحشان. في الوقت المعتاد، في وقت هذا المكان في الوقت المعتاد، المراد يعود لأنشطة في الوقت المعتاد، في جو المعتاد، كان شعور فضي عارف أن أن الروم أن المراد وأجرا وأنه الحجم. وقت في الحين صحيح السيدة مولانا رأى رجلاً فرضا وفي تجلي دمع يعني بقعة لواط هذا هو بعيد كان هذا على السلم هو بعيد وهو تنع رابطة وفجع لامن وفجع تنع وفجع وفجع تنع وفجع أصور قصة ابن الأسلحة والله dakikahi ابن الأسلحة والله تخفي inflict val ut والسريعة تضيق الله يامو يداع من أن يـ يانا أن حيث صحيح أن الله إذا أخبرنا لا يأمر الله أشرك إذا أشرك حتى يأمر ولما أن استجبت علينا أننا لا ولا ولا الله فان دليل الصديق الله به ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لما راى رجلا قد نهيل اللمعه فذكر هذا الدليل على دليل أولا دليل أنه لا هذه استعمال الماء في الأعوان الأربعة لا يجب أن ينفذوا في المعيبية هذا دليل على قضية استعمال الماء في هذه الأعوان الاربعه أما دليل على الثوالات والمخدث رحمه الله حديث ابدا من الله جاء وهذا قال أنه يقول إن الله أبدأ بما إلا الله جاء وإن كان على الحديث في الله. الله تعالى ثلث يبدأ الصلاة بالنهار، وفلذلك هذا الله تعالى فجعله قصورا، ثم رسل ثم الحراس، ثم ومن الأدلة أيضا على الجوف التفيب، ولذلك الله. أن الله تعالى أدخل منصور بين منصورين، أدخل غسل في الوادي ولا ولم يوالي بين عوار المقصود ان بين حال ومن فطر تدل على ان ترضيه حمدت على الله اولا ان تلك قلت فرضي استعمله طبعا ولا في الوادي وحده تدل على ان نعم الله عليه اجمه التثنيه معذبه الوا هذا مخلوقه تسميه مع يعني معك لك. <تصفيق> الذكر التسليف. التسليف. مع يعني مع الذكر تسيكون تهيمن تسيح اما الذكر ضد النسيان وعجيبه أن تسميه مع الذكر يعني الذكر ضد النسيان والذكر على الكام مشكورا خلوه لا هو شو طبعا عارف ولا هو كان بسم الله أولاً يروي أي سواء ثم يستمذي ثم يأخذك سيناه للسبابة ثم يأخذك الأعوام الأربعة فأنتمذي على يعني انت لك وين وإذا في وين وإذا, وإذا ترقيت معيوه ثم أعطي أن أعطيه ولا يعيز إذا التسمية واجبة هذا الله تعالى يجب وإله يعيز <تصفيق> وأن أعطيه أن ولكن ذهب الجمهور العلماء للأسفل والسحب والسحب فالصارت لها عبدال فرحبوا وقالوا أن الحديث التي وردتها كلها وعيفة وإذا كان كلها فلا تقوى على الوجوه على القربي الوجوه ولكن ذهب العلماء للأسفل والكبير الله والترسيل إلى أن الحديث الذي يستطيع ويسا الا إلا أن يشد الله وعلى معه في الاحتجاج، يقول الله وعلى الى درجه إلى الرجل حتى تحتج فيها فتكون تحتجه واشيء وإلى هذا الله في رواية ولا هدوية كانت ضعيفة إلا أنها كثيرة ويشد بعضها بعضها ويقضوا بعضها الحديث الخجة ستكون تسلوازة وعبك الأمر أما تفضل علامة كورانة منسل حفلة أشروع عبسة ومنحفلة إلا أنسل تسلوازة ولو قمتها عبلا إذا في قبل التخول في فإنه يتنزل ويأتي الحمار يتنزل الحمار قطروها لكن كما ستضلع في الحاجه وهذه حاجه فلا بس معنا يكون روحنا مستمع في قائد وذكر الله محمد مقروب وإنه تقول مع الحاجه وهذا هذا مشروع وشو، شو قالوا هذا نعم هذا كذبهم، هذا كذبهم، هذا كذبهم، وهذا كتشخر بعضه، هيذن عمرو قال أشهد لا إله إلا الله في وأشهد أن, أن محمد الله أكبر، لا لله، الحمد لله، الحمد أفضل عشر ولاي عند الله وأفضل هل الله. إذا ذا منا صدق الله هل زين على سفينتين؟ وخير الله وجاء في حين احد ياتي يقول ماذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اخرجه مسلم واتوب يا نوم فلها تعاون بينما يختلف في اشهد ان لا الله اللهم جميعهم أنت وقليل وقليلهم هذا كثير من قبل تسميعاً قبل فتره وإنشهره صعبة الاتكامر أول أسره بعضنا من الأجعية في أساله كان يكون في الأنفل وجهة والله تضيغ والشيء يوم تصدر وجهه وإذا أصدر أجيب قال الله في يمين لا أعطره لا يسعى ان تقول بشيء لا تشفي قوله وتشهد الله إليه ونواقضه ثمانيه اخارج من السبيلين اخارج الباحث النجس من الجسد وزوال العبد ومس المراه بشهوه ومس الفرج ليذيقه لم كان او جبرا وطارة اللحم الجلوح وتغذير الميس والرد عن الإسلام اعاذنا الله من ذلك هذه الأخضره ثمانية أدري عليها هذه الاستقراط أبوى تصدق من السؤول استقراط العلماء على المسؤول تدعونها وهذه حل في بل سيئة ثلاثة إلا أنه هو الأول الخارج من السبيلين هذا يأخذ رغوك الانتفاق على القبل والدمر القبل الذهب للإسلام الرجل والمعصب في نسبة المعارض والدمر معصب الضوء أو او مدي او ودي اين هو يوجب الوضوء علامه وجد اذا قرر له هذا يوجب الوضوء والبني وهو مع اصل لذيذ يكن عرامه الذكر ياخذ عند الملاعب عرامه هذا يوجب الوضوء كما سبق يوجد اين الغط الذكر والركين في السجن كقول الذكر ولا على حفظها حتى الله سبحانه و الحمد. بعد أبوه يوجب والمرد وكذلك شيئا آخر غير او حقا او جب الهبوب فقال الأمر العديد من الشيء هل يابس الفقيلة وقومة ما المقصود الخارج من السبيلين وهما الطبور وطبور الخارج المسلين الغوء والغائد يجب الهبوب هذا الحد. وقودها من فوقنا وأما بعد جالث هو حل الخلال وقال خير الله بوضعهم في سحينها قال فاعب القدم يرى الوضوء وقع من لا بحكيه فاعب يرى الوضوء وقع من نعم الأول ونرافضه تماما الله من والخارج الفاحش النجس الجسد هذا نقول كان الخارج الجسد كان يخذ ذنب رعاه او يصاب جو جروح فياخذ او يخذ يروح أي حد صديق هذا ونحن كنا يوجد حضروا لكن بصفنا كنا ثلاثة وعشرين من ذلك الوقت خالد سعد نجد من الجبهة الأول ومثل يوم السجد الوحف ومشهر وغذي حلقتها من غير على فإذا كان وكان أما إذا كان خالد قليل أو خليل نقطعهم مفين أو كأنه كبير ولكن ليس ليس نتيجة. لا. مثل المخاض يأخذ مخاض كبير. فلو كان كبير هذا ما يجبره لأنه وليس صعب. لا بد أن يكون يكون لجيم. إذا كان خالد كبير هذا على قلب الله تعالى ولا والله والله ما يرى أنه لا ينزل الورو على ورد في خلوة الدام والوعاء على أن الورو لكنها لا ترح ولهذا ذهب الله إلى أنه لو خرض الشيء من غير المخصبين هو والله ولو كان باحشا ولو كان لا شهيرا لأنه ليس على أقول يوجده دلوقتي زاد الحديث على ما تعرفه كونك في هذا الثقة احتياط في هذا المدينة احتياط لهذه الوضعية تقويم من خلال هذا الحين ضعه ين أوجده رو ترى ها ها ها ها ها هو ها وما اشبه على حسابك قليل او فلاح طاهره فلا يشركون بالاستقامه نعم الله عنه زوال العقل النافوره الزوال زوال العقل الزوال العقل المجرمون الى جند الله اكبر عاديه ثم عاد الى عقل عاد او في غيبوبه بدل ثم اخا في التوبه من غيبوبه او لا توبه ثم زال عقله أو عقل في النوم او سكن سلب مذكرا أو او غضب الإنسان و انطاه مذكرا ثم غضب عقله وهو ثم اخا في يعيش في كل الناصر له دور العمل او ارضائه او جنونه او سكر او بنش ولا بنش ولا ثم اقرا كثره اسمها ناصر مراتب الله عنكم ومس المراتب الشهوات الناصر ثالث والرابع نفس الله بشعر يقول أن الله يبني بيد نفسه بشعر وبعد آله نفسه بهذه الحائط في يدي نفسه النحن النحن يده نفسه o insanı kaf sortir, Bigar m activities. Yadaşı bunu mesela müg φアet mu. ولا كُنْ لَيَكُمْ بِشَهْوَا لَيُمْ نَحْتَ بَغْرِي شَهْوَا هذا قول للمسؤولة عبدالله عبدالله فولي الله عليه نصر الله عنه يأخذ إذا كان بشَهوَا وليهبى الشبعية رحمه الله إلا أن نفس المرأة ولو بشَهوَا ولو بغْرِي شَهْوَا إذا ما أصبح لله فقط ولو ومثل لو طاقت البنت يقولون طبق البنت الحرام ومسك يده إلى الراعة استقوى الله فلي يحرص على أن المسك يده إلى الراعة أي أن المسك يده إلى الراعة الله لا يكون في بقرة لا مقوى لا يجب وصول الأول أن مست الرعا يحضره إلى ثالث وهو الهب الشمالة واخترها صلى الله عليه وسلم الثاني أن مست الرعا يأخذه مطلعا وهذا ما يبشره الثالث أن مست لا يأخذه مطلعا لا بشهر ولا بشهر حتى ولا بشهر لا بشهر إلا إلى شيء المشيء، حرق المجيء، الذكر المجيء، كيف حرق؟ أما إذا لم يخذونه الشيء، فلا يخذونه عن طاق بأنه يأخذ رؤون نفس وقل الله تعالى وإن كنتم مرضى وعالته للأرجاء حول مسكنا بشاء فلا تبدو الصواب على يعول او أو رب المراة الجماع الله تعالى كريم وليس الله تعالى لا يكره الحرس الأقصر والأحلى الأقصر وان كنت الموضة او على السفر او جاء من الغائب هذا الحرس أو رخص النساء هذا الأحلى الجماع الصواب أن السمراء لا لا بشار ولا بأشياء، إلا إلى قدر جك الإشي. خل النساء ولكن المرأة بس السمراء لا يحب، السمراء لا يحب هذا لا بشهوة ولا كل حرام لكن ما يحبونه، لا يحبونه، لكن حرام. زين لك ولا بغير ومارة الاجابية فبانتعابه بالاتخال وزوجة أخيه وفي زوجة فيه هل يأتي بمجنة؟ ليس لتعاق بمسيحات مظلما لا بشان ولا بشان والله هدفت من أسواق بفوحش فالتقال مع الله إذنه إنه ما شده للنام ما الله اراد الرائد ان يقول للمؤمن ان يفتح فلما من النساء في بيعه لا يعلم الرجال ولما مدت يم اليد لم يمسحه لا صاحب النساء قال تعالى لله معنا فالله المنصر يتنبيكم يدروا على الطاقة إنما كانوا يحبون بالخلاء في الخلاء المتعيض دوني محي خلال دون الثاني أن يمحي إذنما ولا أدفع بحاجة ولكم حاجة ومع هذا اللهم نعوه في ولا بس في حتى تدرس هذه آلة الدنيا، بس النساء أصلاً ما راحن، أما المرأة الحرة، رضي الله عنها، أمبو خصوص، جوياً حارة وخارج وصار، رضي الله عنها، نعم. إذا نعم الله الله سبحانه، هدي هديتها، يجوز قد يتآثر نفس المحلة ترش على المحلة هذا يبلغ في العرفة النولدة عند عدد الشرش من الشرط ومن حتى ربنا نفس المحلة ترش على النار فلا يتبع عليك ولا ولا الله سبحانه وتعالى عق الله تعالى وما السلطة في ال� نفس هو ان كان على كبرى هذا انت راقب نفس الفرش في عم. يعني ترس الفرش فاقبل او تردد حلقه الكبر او تردد فالقبول يعني الرجل الله إذا رست في ساعده او وانما لم يقوم نفسه بالكهف كهف الابن سواء كان كهف واحد الكهف او واحد من حد لست في يدك كانت تتركون او تتركون اضع الى صدر الملح عليه انتخبوا لقول النبي صلى الله إذا مستح في هذه الجسرى في المستحفات إلى مستح على الجسرى في وهذا هو الصواة من أقوال العلم ولا يكون عمو الى ان لا يكون مدى وستدل في حيث في العالم مضي الله لما شعل النبي المؤمن أناه وروماه في فقال عن الناس إنه معه يعني ولكن حديث حديث انه ولكن هذا الحديث قال في اول ديناه وهو يبني دي مسجده هو متقدم وعطى حديث الجسرة ومساعة في اخوة حديث بطل العلم نسوخ في حديث الجسرة المفتحة. قال انه ما تتخلح أن والله حديث الجسرة شيء في هذا البعض حديث وهذا هو النقطة في الله هذا مقدم على ان بعليه في على الاخر وحض الكفره لاعلى بحيث تستجيع على الاخر وحدي بصر وعلى هذا إذا نرسل مثل الله إذا محتر الصبيعة بيديها الى إليها الى من القرض فتوى أما إذا نرسل أرجعه الحاحل وعي الكفان فلا لابد أن اللحم اللحم نرسل حاحل أما إذا كان الكفان على أدينا كفان ومنفر أطلع خلق فلا خلق وكذلك إذا بست خلق ما هذا لا يقرره وطول الثالث العلم أن بست الفرض إذا كان بشهره يقرره فإذا كان الشهوه لا يقرره إذا كان بشهره يقرره يقرر الله وستبيه صلى الله عليه وسلم حمد المصر هذه الأقوال أن نفتر فرص ينصد ربوه مطلقة في شهر أو هذا هو لكن بسرطي أن يقضي هذا إلى النحل. بدون حائر ويكون التفصي في الدكات لعنوه قولة الأنمون ماذا تفرجعه فلتنظر ما اختلقه فيه ماذا ولا تفرجعه فرجعه فرجعين إذا نفسك بدون حائر انت ربوه بشام او برشا هذا هو الصراط كما لماذا يجب ان تتعبد يكون أو نعم هذا هو وقيل لا وقيل لا لكن هذا ما ذهبه هو أبو الشباب في هذا المثلث نعم وعلى لحم الجذور وعلى لحم الجذور والجذور عبره في الجبل في الجبل سوى <تصفيق> جهد في أرض الجذور على هذا حديث الاجابه هل الصبر الذي يمر بنا سمي من الحوارة. قال يا شباب على ان من الإبل. قال نعم فخير من لحوم ولا ولكن من لحوم قال ان الله ليس عندي استمعا معنا إذا بيشكّل بوجود الرغبة في الوضوء فيها لغة صحيحة عن صلى الله عليه وسلم. من أجمل السلاط إذا أنا قبل أن يبدأ أمره في كان آخر عوين صلى الله عليه وسلم عدم وجود الدعاء. لكن هذا. عاما هذا هو المقوان وعاد لعب الوقوف يأتي في بأحمل إيه؟ خاص ويأحمل إيه بيه؟ أبي لأحمل سواء مطلوح أو لا جابه خاص بالمطلوح بأول نساء كان لك هو ضرم المنصد من, نفسك من, نفسك من, نفسك من, نفسك من نفسك. يعني لو فيها ثم برسه في كان الاحذر الله مما نصف عم. الحديث على أن على ولكن الجوارات عندها النام فالحذر في احريك خار وليس لعلى الاحذر الله وضوح فهو في هذه ولكن هل يقف لحم الابن كله باللحم داه لهذا المرء الى انه لا يقف من اكل لحم الابن الا اللحم الاحمر الله لو أكل كبد من الكبد او من القرش او من الامعاء او من العقب او من الراح فلا يقف به لانه لا يسمى قال هو مدى مدى صارح لعبه لحنا والقول الثاني ينقض جميع عزائه فعلا بصفا ينقض في جميع الله تعالى نهاية رحمن لحظه هو في جميع عزائه كل مشهور فقلال من كان ينقض في جميع عزائه هذا هو حنوان نعم عبد الله وعبد والتغسير الميت تغسير الميت من نوافة الوضوء في مجاة طعب الحديد نرى الثلام الميت في وأن في طعب الحديد أولا التي لأنه وجبه وجبه أحمل البيت يجيبونه، وغسل يجيبونه، وصل وانا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا لما فيه من يعني كون الرغوب يثبت الشعر وفي ويزيد من حفرة للإنسان البيت لأني ثم أقول أنا نأخذ بيت أنت بعض الوزنة. الوزنة يجيب. لا يجيب ما الله أعلم الله أعلم أنا أعلم تسمع هذا أن لا يوجد لا يوجد أي الله عن وردت عن الإسلام هذا الله من ذلك أسامح إذا عرفت على عاد الله إذا أردت ثم عاد اليه إذا نقص ثم على الاسلام ثم عاد بطلوا الرجل عبر الصبوحه لانه يحسب العقل وغيرتم في الاله ويحسب القول ان قال وغيرتم في الاله فتشعل المعارض العقل برضوعه تبطله العده وهو المعظم ثم شاء حذره ذلك ¡An hermana al-Islam Oxflam. ¡Vamos a ustedes por reculcar ¿qué hacemos a las cosas? ¿Portar tródico? ¿어주emos el Acts Habidiuni? Hay más allá para no, hicieron nuestro Россию. Se pueden seguir. ¡No nos han llamado la paz olarak. Nos han llamado los hombres bugs de la إذا استطيع المساء إلى أصحاب صورة على السلام ودعا عز وجوده لأنه بزا قفا سبوحات لسوء عن الله عنك أشهر الصلاة الله عنك الله ما بأ طار المؤذب رحمه الله الشرط القامس إذا في جافت من هرام من البدن واستور المقعة الدليل قوله تعالى وثيافة الصخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسلام على وعلى الله وصحبه وانتبعه داع هذا الشرط الرابع مشروف في وهذه الشروط لا بد ان تتقدم هذه الشروط تسعى لا بد ان تفسق الصلاه هذه الشروط تتوفر قبل الصلاه قبل ان تصلي يتوفر هذه الشروط الافلام والاخر الحلم والحذر النجاة والكل الاغنيه كل هذه الشروط لا بد ان تفسق الصلاه وهذا وسط الغار في زارة من ثلاثة من البدر لا بد أن يكون بدأ طاحت في يعني من أشياء في مرحة يعني لذلك النجاسة من اشياء في نفس المصار العرض العرض العرض أنه كان على أي على بدأ الرجاسة في أي عرض اي في أي جسمك دلتها. لا بد ان ترك النجاسه و تصح المدرسه الى النجاسه من الثالث لا بد ان الاستثمار او الاستبيان يكون الثوب كان لا بد أن الثالث يكون يمكن ان تصلي على ارض النجسة او على نقاط النجس لا بد ان يكون البدر المصلي وحوضه وثوبه ضاعف والمعارف عليه ضاعف والدليل او المعاش وزياده المضاعف يعني عموم لا يتناول عموم يعموم لا يتناول والا المراجب الثياغ الآية الأعباء لذلك المفاجر الصح الأعباء كم ولكن يعوم الآية الثناء والثناء والثناء والثناء الثياغ السادس سفر الله صلى من الله فس لو صلى توين ياك توين ياك فطروا في هي لا بد من هذا فاسم الله الاسلام ولم يعرف النجاه فالعلم بها ثمرتها فتكلم وفراقها من قول العلماء نعم رب استاذن اصبحوا العوره اجمعوا العلم على من تاذي من صلى وياله وهو أحد الأحذاء وضيؤ من السبعة إلى غرباء. لا، احتفظ الحارق، وهو أن يخلي وقد تفر عواءه، وأن يخلي هذا على أنه يجب أن يخلي هذا العواء. ثم ثم الأجمع الغلالة على مستعب مناسب خل العونيان وهو يكزل على أن يخبر عوثاً بكوم فالطلاق الصاف لا يتشمعها فذنبع هذا الإجماع من في القناة لو جنة ومزلي فإلا على خل فإن لا يتبع في إذا صلى وقد زد الشيء وهو يعني فيحدث فأصلاح نعم حد العوره وحد عوة من السبط <kit> إلى الغربة والعمل كنالك كلها عوره لا وجهات الصحي إذا وجه الدليل قوله تعالى يا بني آدم قلوا دينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة عادنا حد العوره حد رجل من السمع للرغم يسر من السمع وخلالك التي تباع فشرة رقيقة يسر من السمع ولا يجوب عليها الحر. قبل العرض إلى إذا كانت من عليها يصلي إذا كان مستور من سرعة الرفع. ويضع إلى ذلك كبر الكتف الكتف أو إذا كان يمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيخان لا يصلي احدكم في ليس على عاققه المشي الشيخ عاققين اخر وفي يوم عاققين في الكتفين فلا بد ان تخلي فلا بد في حديث الله يكسر في الرزاق ينصر ويضع الرزاق على الكتفين وبعض المحرمين اذا اردت يضع الرزاق ويصلي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 ليس على عقل المشهد الحين ومخار هذه تبتاني الخلبي وعقلاتكه مخشوف ينظر المهتفى إذا تفاعل بهذا العقل وليسطر الكثفين أم إذا كان عنه أعضر الكلام أظن يأتي الثور بسهدكين ومع إذا إذا ذو تأتي الثور من umnasura n sair el propio es comer y al god aliens que a 56 nurkara di hap maya de tribusin agapú ha preacher den trading com odci zinas che ama les de ontario que arroz queuedes miras pura la se Lazira يا يا بين هيكون بتاع بسرعه او هناخد ايه هناخد فإذا في نفسه عروته تزين تزين العرض يا يا كل حاجه يعني في كل حاجه يعني في, في كل حاجه كل, كل شيء في كل فالعوة عوة من يسول الله من الحديث الأولى للمظلم بدائما فهذا عوة معظم عاطلنا بجميع أن العوة الله وحش العوة العوة مغلبة ويأتي سمكة كبير الدمو وعوة مكفضة وهي ما ولا في ولايه الا اخرين الاخرى او الحديث ان يجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها مجزمها الشرط السابع ظهور الوقت والدليل ان يصلنا حديث جديد الذي دون الخليل ذكر وعوض يعوض لذلك لمن دون الخليل انما العوض ككل لمن بلغ من الميت جامد على ان جمعهم سواكا بالاسباب الخير بل إذا ميت فاضحه فاضع جمعهم اعوضهم ما يجب ان يعلم الميت نعم ماذا عن الجارع يعني نفسها سنة لا بدأت من ها ها سبيل السبيل السبيل السبيل السبيل ما السبيل فالبوء عز إذا نبين هذا <كمكن> يا قال وقال أهل العلم أنه لا تستطيع التأكدين وقال إنهم هي إحساسي على المساطة هي الأولى في جمهور يا رفض الأخرى وقال يا نهي كثير من الحياة لا أقول في ذلك ينحظون نعم شرق أستاذ وعنى هذا دير للقمة وهو السيد وعنى فهو الهدى الكارم قال الحديث الله وعلى لما يلم الحديث او انه تعود نعم الجمهور على أنه لا يشترون كتبين وصدروا بشكل جائع فالنطل على على المشكل فتقال على المشهر حتى صلي ورجاء على المشهر قال عرصوا أن يسألني في تسجل هل كل واحد يقول له على ولم؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> لا أرماء يجب <تصفيق> أن لك يظهر الكتبين لك لا تنسي من الكتبين نعم نعم صحيح لكن على نجاح هنا فيها لكن إذا عالت فيها لا بتجادل فيه، اليوم اليوم اليوم تقول لي من دليل هذا الناس؟ أي لا؟ كيف ترى؟ شافو سارة يقول الدليل من السنة، حديث الزير عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي آخره قال يا محمد الصلاة بين هذين الرسولين. وقوله تعالى إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مربوطا أي مطروبا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاه لجلوك الشمس إلى رقب الليل القرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا الشيخ <تصفيق> الفسارة فهذا منه، من لا بد أن يتحدث فلا بد أن يتحدث الوقت قد دليل فالله تعالى من على المؤمنين في كارب المقودة أي المفروغة في البعض الحديد الجوائي أنه في يومين شخص لما جاء وعمر صلى الله صار في كل شيء الله وراء الشرص وصفت الضوء وأما وصل عند ثم جاء آخر في وصل قبل عشره على الشرق وأما عند هذا كذب يقوله بشيء منه وأما وصل في قبل في قبل مغيب الشمس واما اصحاب العشاء في ثم قال اصحاب الرحمن الرحيم قل صلى الله عليه وسلم على الشمس الى غسق الليل وقراءه فطر من هذه العائله وقراءه حرص اطر الصلاه لظروف الشمس ظروف الشمس لو عدت اصلاب الرغم الى غسق الليل الظنوخ الشهر صلى الله عليه وسلم غفت إليه فراته صلى الله عليه وسلم ما فيها الله قرآنا لأنه ما فيها ولهذا ليش هذه في, في, في كان يا فاطمة فاطمة هذه في الدنيا نافع في السيناء ولا نافع على الأرض نور سلام قبل الدخول بعض في فلح. فلح. فلح نادي نادي ثم تبين أنه صلى قبل لانه يجب ان ان يكون هناك امر مستمر لانه يجب ان يكون هناك امر مستمر لانه يجب يكون هناك امر مستمر لانه يجب ان يكون هناك امر مستمر لانه يجب ان مواجه المهتمة اذا الى النظر ثم أقل أحد مريض مستعب لأباك لإنك أستعب لإنك أستعب أنت في الحال الضيور نكرر لكم الله تعافظ الله هل أعلم أن الله ورحمة الله الله نعم الله ورحمة الله أن أطاق الخضاء على ذلك المعنون الظهري والعشائي كل ذلك في هذه العالم أي ذات لا, لا. الآية بوضعها في الصورة الأحاديث صحيحة أنه نبي الله عليه وسلم أعلى نبي الله الله الله الله أنه مرحب في بكل عمد الصحيح وحاولنا المدينة أو في الأحاديث أبي من ثم حين فَذَكَرَهُ الله ذِكْرِهِ أَن تَشْكُرُوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَذَكَرَهُ وَمِنْ ذِكْرِهِ أَن تَشْكُرُوا فلنولي النفقة سنطر الله ولي وساك شبرة لحرام وحيث ما كنتم فوزور وجوهكم شبرة عشقه الثامن استطر كبلة شطرة بس فيها لنفس في الحر فلا بس أن فيها فيها برحلة تكفي قبل ما أتطلب واجهين سورة سوالني واجهة يعني واجهة شطرة بس الحرام يعني فيها لنفس الحر تكون يعني مثل في أي أرض كنتم فوضتم وجوهكم لمن توجهوا في هذا المقصد الحرام اذن استقبلوا كل الشخص, الشخص لا بد من قلي ان يستقبلوا كلنا ويقول في هذا القمه ولا يستقبل في هذا القمه في يعني وجه وزها. شخص يعني ناحيه وجهه وفي هذا المقصد حتى كان يقلي بمقصد الحرام ويشاهد الكعكه فلا بدها نسيب عينها لا بد تسيب عينها يا فتنسيب لمسي الحرارة فلوكعب عاربة فلا بدها تسيب عينها فإذا على يمين أو من الحرارة ويحرف على النسيب عن لو كانت هناك الحق فروضوا كعبه تمام وينك وينك أما انت تبيع عن اليمين او الستعب قد بعض الناس يمين برعسل السجون بحيث أنه لو كان هناك خط ما طلع الى الشعر لأهل معك لابد ان تصيب عينا لابد ان تصيب عينا أما لابد بعيد يكشي في الديها تصلي الديها نقول يقول لك تعالى هو اللي من ما كنت هو ومن خلق لغير الكبلة متعافدة من الله وكذلك اذا في البلد الى غير قبله يظن انها قبله اخرى تفاضل وراء من وجها يفهم في البلد يفهم في البلد لكن السلف ليس لك عود صليت في البلد الى يمكنك ان تفعل المسجد الصحراء تعزف العلامات تعزف الخبز تجد الخبز يجد من توزيع الشمس ينظر القمر فينفع اذا لسانه فرصه فرصه لك ولو كان لا يجد استثمار لك لسانه في الاصحاء والصحراء <JOE> أمثلة لا أعرف يعني أوفي واجب أوفي واجب كيف أصيرهم؟ يبي أخليه نفسي نعم. أَخَلَقَ الله فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخَذَ الْعَالَمَ ومحلها القلب وَأَخَذَ بها فِي الدليل حديث و انما لكل ما نوى عندي الصوت العاليه و محلها قط و التفت بها لله و البريق و الثري و الفضل من الله و بنيات من هدي الشرط هي شرط والشكر للذكاء والشكر للصوم والشكر للحج والشكر لجميع الاعمال فلا تصل عمل بدون دين لعظام القران الكريم فقال بحجز هذا العراق الشفاه انما الاعمال بالديا في وانما يدل عليهم بعنوان لا بد ان يا يا لا بد ان تحصل ودي فلو وجهه ويديه في ولو انحرف ولا نفسه او غير ما يقدر التبول بحب نفسه ما صار ولو سفر للسماء عليه جنابه ولا نقصد على pega ما y le dale, esa es la una. Hay visions del mismo todo el que no es igual espera de un Delillion por Dios El desgrado هل حاله هذا السفور قناة و ذاك genial حتى يمليها. الزكاة ولهذا الرحلة الإقامة عن الزكاة صح لعدمه للذيئة لابد ولا شرب تحضر الزكاة أما إذا الزكاة ولم يعلم لا أخذ لعدمه للذيئة الزيئة صح تذيئة كلها لا تستطيع العباده عبادة للذيئة فقال النبي نصر إنما الأعمال للذيئة وإنما للذيئة فمن كانت ادركه الى الله ورسوله الى الله الرسول ومن كانت تدركه جدر سوى او قادر ينكحها فهي الى محارم العيد لما هذا الملك المدينه وهذا المعرفه الصحابه الله الهجره على كل مسلم يجب عليهم هذه المدينه حتى المسلمين حتى فسرع هذا الرجل فهذا الرجل هناك رجل أيضا سافر مع من بقية المدينة لكن ما قطب أسرع قطب لا تدور الله انكحا فقال اللبي من كافتك ليغني ورسول سيدك الله ومن كانت نطلق لدينا وصبعا وضرعتنا انكحا تهجر طوية مع هذا الرجل ساقر فهذا ساقر يغني ورسول سيدك يعني إلى الله المنصر ورجل تغير زغيها بمصر تغير مكة إلى مليا يجعل زوجة راحة وصمّها ومقيت مهاجر العام الوحي كلهم تغير مصر بمصر لكن غير مقيت لأن العام لابد المنزين لأحالة وقت الثالث بالأرض والله والدية الرحلة لا يحتاج ان اترافه آل. آل. آل. الله لو ويتم هذا الله اليوم كل ألبك العاصرة قلت على الهدارين وأما ما يقول بعض الصبحاء من يقول يسحب نطق من أسرة فلت على هذا الشباب قلت إنهم إنهم شو قائم الظلام حتى على القلب والنحذر فالقلب حتى يتوافع لكن هذا التعليل عنه حتى مرأ شخص لو بحث أحدهم في عمر عمروش وبحث النصوم نقوم بذلك يدل على مشروعية النطف النجية فالنطف النجية في العالم لا أحسن هل يحذر قلب الله يعلم <تصفيق> ولا من الله مني بوليس هذا حسن يعني إذا الدنيا هي, وإذا إذا هي حتى على إذا ورا اضاءه صراحه نعم ك اللي هو يعني وصحية سنة سنة. الله أو كأن ولكن أصنع لكن يا بقل يا أسنا版 يقول على إذا الواضحه ستدخل في التروزو وتعيها في السبعات كما لو زي سواه قد دونت تماما ستتبع على وتدخل لكن وتدخل دوره واضحه اخرى في فضح سجلت محاوله تقيئا طلب عن سنة فبحانه لك لكن لو سيعى عن الثان فقال خروا لا يمكن لا يمكن أن يشعر خريرة غير ربها غير ربها والسنة الراتلة ومثالة بسعى السنة الراتلة يوجد يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم الله عز وعلى أركان صلى الله عشر أمطيهما خزوة كثيرات الإحلام وطواة الفاجحة والرفوع والغفر منه والسجود على العضاء السجر منه بين السجدتين والطمعينة في جميع الأركاب والتصيب والحشاح وزلاقين والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان هذه الأبساء على الأبساء الصرحة سبعنا من الصرحة الصرحة سبعنا الأبساء أربعة عشر ولما اشتروا الصوت هو جدوها عشق. من المروءه فوجدوها اربعه عشر وبعضهم فيه في اجهاد العلم الركن الاول مع القدران القيام لا بد ان تصلي صاحب اذا كنت قادرا فان صليت لأنه كُبِدَ أرصم لأرقاء ومعقِيه فلأبُ كانت تصلي وأرقاء إذا كنت أخير كأن كانت تريض من السبب أو كان تريض في السبب عقيا استقطت عقيا وقلّى إذا عجب عن سبب عقيا في المرضة قلّى على جمع العلم فإن عجب قلّى مستوكين ويبنى بلوحفة يقول لذي العراج وفين خلقايا فإن لم تستمت فباعي فاذا لم تستمت فعراجات لذا ما فائد فإن تستمت فعر تعالى يخفر وما في الدين المحام في المصلي الذي والإمام والامام فإن فان عليه ان يكبر تكبيره الاقرار وهو قائم ونقل ثم يقوي الى فإن فان وهو يهوي انقلب الاقرار من كبرت ما تتحوي فلا تكبر نافلا لأنك ما تكبر بتكبيره في الاقرار لا بد ان تكبر فأنت قاعد منقصد محتغيم حتى تنهي الله اكبر ثم تهدون واذا وإن حوائف الأمر هو تعرض تتبيعاً بتتبيعات او هو أو بالتتبيع إن حوائف تتبيع المكانة على الله وإن اكتفيت بتتبيع الإعراض تأتي لكن الجزء تكبر وعنه أكبر وكذلك يوجد أكبر تكبر تتبيع الله إلى حوارك كبرتك الحوادث ذا والسلوون إن كان بس هل بسم الله نعم عبد الله على نعم. الأول القيام مع والذين قوله تعالى على الصلاه والصلاه المصطفى قوموا نعم هذا كلام قوم على الصلاه والصلاه المصطفى وقوموا يعني زميلين كيل السيس والتقاعد وكيل المنصور على نعم الثاني تكفيرة الإحرام الدليل حديث تحيم والتكفير وتحيل والتسهيم هذا الثاني تكفيرة الأول أن تكون قاعد وروس الثلاث تكفيرة الإحرام فلابد أن الإحرام أمرا إذا اكتفلت الإحرام وانت قاعد لم تضح، صلاح إلا إذا كنت معدوها أسهل في الإحرام يكتفل كثيرة في الإحرام سيزدخر في في ورمش في إجمع المشكلة يكون التحريب هو التحليل وتحليل ثم تتفلت الإحرام لأنه إذا حرب عليه ما يصح؟ حرم عليه الناس، حرم عليه السوء، حرم عليه الخلاء، حرم عليه ما يكفي. أصلًا، إذا سلم حمل الناس تسير الحين، والتحيد والتفريق ولا بد أن يكون الله اكبر لا ينزل عليهم إذا الله الأعلى والله الله لا يشتهي التكبير الله اكبر فلا تمثل هزه الله اكبر لا لانه يكون استكفاء قل مع الحل له اكبر وليس به اكبر وكذلك ينبغي التكبير بعض الايات قل الله اكبر الله اكبر ها الله ما اتيت الهزه صوتها أجداك كوة الله حافظ Então كنت استخدم كazzi الله أظلم عليك الأعمار الفصل الله، الله الله الله ها الله هكذا وثمانك الفأخار ـ مدةه ـ� الله الله اكبر مثل هذا إذا أردت الحبد أستغيره عنه وصالب عنه إكبار والطبر الطبر الذي يضرب له إكبار فستجاب عنه الإكبار والطبر هذا الله اكبر ورسل الله أكبر لكن مثل هذا هو الذي الله أكبر أبد نعم الله وعلى بدا بالفتاح وهو الظلمة قولت الحلقة للأمور والحلقة الثاني تكفيرت الإحرام والثليل حبيب تحيم وتسفير هذا الحديث هو يدخل فيه أبه عليه ما كان مباحل له مباحل وتحليل وتسفير إلى حل له ما كان يحرم عليه؟ تأتي نعم وبعدها للجزاعة وقوة وصنة قولوا سبحانك اللهم ومحن بك اسمك وتعالى جذت ولا اله ويروسك هذا بعد وقوة وقوة وصنة مالك رحمه الله شرب ثم و ضيّن كثيراً فرعاً يعني بالراضة إلى بيان الأرحال ضيّن كثيراً فرعاً يريد أهد الأرحال رحمه الله وبيّننا كثير فرعاً في أرحالنا وصنوب الأرض وصحباتنا يدفت لها كثيراً تأتي ثم تأتي بالمس إذا كفّرت كثيراً إحرام على بعد ذلك تنتقل إلى أرحال أتأكد من هذا الله ولا هذا ثبت عن اعراض ورقوه على أمدل وصوله وهذا أفضل فتح وأفضل فتح لأن تنزيه قول تنزيه فالحالة يا الله سبحان الله يعني إيش أعرف معجب هذا؟ يعني ضارك ولا في حال سوى هذا لأنه هنا لكن هناك استعداد آخر هناك استعداد كبيره هذا واحد, واحد ولكن قبر على الشيكة وورور الشيخ على الدمين من رجل الله عم أنه أن دبي plan كان إلي حصل عمل الله يا رب يا رباب و دائهم يما تقول يسكن عن حصل عمل تبصرا فأقول اللهم زع على زين ولاش مضايا وما بعض لاش ق بلو من ذلك اللهم أولك حضايات ب harvesting ولس هذا قطح موارد من التفتحات لأن أوراق الشيخاء قطح موارد التفتحات لكن التفتحات الله الهاتف أفرد من جهد الهاتف يرسل كله كله وعلى دعاء وهناك التفتحات طويلة في طويله في قيام الليل الله أقول أن التفتحات العباد حد أنت اللهم اتحمد امر السراج يا رب ولك الحمد اقتضي السراج يا رب الحمد اقتضي السراج يا رب وقت الحق ورساله حق الحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق ونحق هذا في ونحق ولا تباستخد في سريع من يأتي بشق عالك أيضا الله عبر الله الرئيس على أنت تحكم فيما كان لما ما ولا إذا أكد بأي نوع من المعنى السلتاء فألم لكن في خيامة من العرب السلتاء بالأي لأنك أصل في الخراعب الله سبحانه الله مباعثين وزين الخطايا سبحانه الله مباحثين وزين الخطايا لأنها على السلطة المسيحة المختلفة ومن خلق نعم ومعنى سبحانك, سبحانك, سبحان سبحانك الله ما ينزلك تزيه لا إله إلا بالجلال. يا الله هذا الله الله ما ينزلك يا الله التزيه لا إله إلا تزيه هذا معنى الله. ما ينزلك الله ينزلك يا الله لا يا اوديه عليك. عليك يا, الله. التنزيل التنزيل يا الله. عليك الله واجمع بين التزيه والسلام سبحان تبي وبحدث كلام ان تجعل يا تزيه تزو الله التزي لا عليك هذا معنى رحمة الله رحمة نعم هذا معنى رحمة الله الضركة يا الله إذا ذكر الله حفظ الله أتى الى السمين عند بسم الله الضركة ضركة أسجعاتك نعم الحمد لله لأن الضركة كنت الضركة لا بليك عز نعم، جَدُّكَ أَيْ جَلُّكَ عَظَمَةٌ تعالى جَدُّكَ جَلّك عظمَةٌ وَانْتَفَعَةَ عظمَةٌ جده جزء عظم وجده بعد يخلق على العظم الخمسيان تعالى جَدُّك حيث جد على أب الاب أب الاب وقال أبوه أبوه ولد محمد وجده إبراهيم هذا جد عبلا ويضع الجد على الحظ ايضا كما جاء في الذكر مع الفراحة ولا يفع زي جد من كجد الجد المرض الحظ يعني لا يفع الصاعر الحظ من حظ صاحب الحظ من المال أو الجاه أو الشراب أو الرياضة أو لا يفع الله لك تعمل السيئة ألم على قول الله لا الله عليه وسلم على ولا يفع زي جد من كجد لا يرفع صاحب الحظ من المهار والجاه والسلطات والرياض والراضي لا ينفعه منك يا الله ولا ينفعه في علاقة الله إذا كان عام للسيطة مجرد الحظ مجرد الحظ أين ينفع الحظ كنثا الغلي كنثا الرئيس كنثا موذيب كنثا الشريف كنثا النسيب هذا لا ينفعه تحقي بل لا ينفعه كالمعوه المخالي لفع عمل هذا العمل مجرد اللفع ما يفع ولا مجرد الله فمصاري حظ أعطاه الله وخام وهو لا يعمل ما الله أعطاه نفسه وجام ما يفعه جنه قال ابن الحج العقل ومن ضبط به عمله لن يبسك بالكسر إن وكان عام والسيّن في لا يشعر ولا حتى وكانت الأولاد حتى يبقوا إذا أجدت أمعه على العرب الأرض وإطلاق على الحق وإطلاق على الحق. ولا إله نغيرك إله معبود بالأرض ولا بحق يا الله على لا, لا معبودة في الحلوية. لا, لا, لا, لا بحق سواك الله لا إلا لا معبودة, لا, إلا لا, معبودة لا لا اله بحق سواك لا للجنة الله لا, لا إله بحق. لا إله بحق لأن كل لا وهرقحته لا, إله لا بحق كل هذه لا بظافه لا ترفع شيء اوركجه وضافه وضافه وشنو هذه القوالب اللي انت قاعد تقولها يعني لا لا قام العقل يزيد في الله وراجل وتواجد تعالى جلسه الجراء وراجل في وان لا غايه لا لا لا لا و لهاце هو الطرفح滿 لشνε الله جلال والله عيge الله وبرك γェรゃ الله وسيد الله والله传sigh أ tochم والد wygląda إياه وبحث عن المشيخ findenton صحيح يخف ثم ثم يقول أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم ثم أعوذ على الول وآل سبي وأعطاكم بخياء الله من على هذا الشيطان الممروض الملعب هذا في الرجال وهذا التعالى قبل أقراط في الصلاة الخارجة طوال تعالى فإذا أقرأت القرآن فاستعد بالله من سيجعل أعطى كرامة الحرام واضح على نصف الحرام نصف الحرام وذيك الثاني قول رحمه الله تيّن في الثانية السفرات في ظن البياني تخيفي جميع السفر الثانية السفرات جارت العشر ثم سكره في في الثاني ثم شوعة في بيانة حيثية للخلافة وانا كذلك تستفتح بعدها ثم تسجعون من الشتاء ثم تسجعون في تقول بسم الله وحقا راحي نعم والتسمية والاستعال تستحقتها والتسمية ليس من فالجمال تحفظ رعايات بدون كفشيها والتفعي في قصة دائرة في من العياء فإلا إلا في الصورة الثانية من العياء في, في, في قوله سبحانه إنه بسرم الآن انه بسم الله الرحمن المشير فالجبعة بسم الله الرحمن في أول في السورة هذه آية مستطيلة ليس من أردتها ولا من عائلها هذا مستطيل بدون على من صحيح التي أتعرض وغيرها لأسف الرابع شخصيات المدينه عطف علي العاشر شارع هرم موضوع عن نور الله ثم صاحب فوتين الرابع بسم الله الرحمن الرحيم والثاني الحمد لله رب العالمين والثالث على والرابع والثالثة هي الصلاة صراط الذين عن عدس عليه الموارد النبوبي عليه الصلاة المستخدم كان العادتين العديد والصلاة أن العادة الأولى الحدود لا يوجد والدليل على ماذا الحديث القدسي يقول رب سبحانه وتعالى قصدت الصلاة بيني وبين صلاه ثم صلاه صلاه كان يسموها القران قال العرق الحمد لله رب العالمين قالوا الحمد لله اذا قال العرق ربنا لا نسالك اثما عليك اذا الله فإذا قال الحسن الثورة المستقيم توقض النار والطارين والمغلق والعظيم والعظيم والظالمين قال هذا تعطل وعظم الثلالة ورش الثلالة وقال فإذا قال العظيم قال العقل بسم الله محرم فقمت الصلاة والصلاة بسامح دعم والله هذا في في فور divided sich wild out and make the first Campus multüssel have. قبولâm قبل كل سورة الوściهته إذا رفقتا تقễ ett par ah Jagd notice في سنة. إذا إلا بسوى نعم تفترض الإسرائيه وتجنعها أولا بيكي عالا تقوم بأنيا بيكي أقال الله عنه قال أقراط الثالثة والمضيك الثرقات إنما في حديث لا صلاه لمن لم يأقراط نعم أقراط الثالثة هي الرطل نعم الرطل هي الرطل الثالثة والرزن الثاني تكفي رفض الإحرام والرزن الثالث جماعة الثالثة جماعة الثالثة في بيرابعة من ركعة للفاتح لقوله المليك والسلام لا قواة لمن يقرأ في الشتاء وهي لدي تكفي الديه الوجود تكفي لا تكفي الاخرار و تكفي أما السرعات والجماه المفرط فهي أخف في كثرة، وأفضل أنه اختلاف الرأس في السرعات خاصة في, في على ما ينتج على أنها على الإمام استحسان الرأس. ينتج على أنه هو لا يقرأ، يصلي، يجري. في, في الرأس فالصدفه بقول الانتعار وانتعار وإذا أضع الأقرار مصرعه وواسطه لعلم الحظم وبيقول الانتعار وإذا قرعه وانتعار أعجبه وله بأخير من إذا أن أخير وأن المرض كان العلم السكتات قرعه السكتات وإذن الشارعات قال أضح لقول النابية والصدف لعلنا كل أقرار الحظم إذا قال لا تَحْرُوْنَ لَا تَعْمُونَ لِلْعَمْوَ لِلْعَمْوَ لِلْعَمْوَ لِلْعَمْوَ لَا خَلَقَ <تصفيق> ويعمق لَا لا لِلْعَمْوَ لَا خَلَقَ لِلْعَمْوَ لَا خَلَقَ لِلْعَمْوَ لَا